و اگلی کلی کمان سرگولند دنیا و رسید افراد ویدیو قرار مدید جمعی که سرد و آیدیتا بیدیو حاجاتیان و یا بخاطر عظمتی هر مسلمانی هست حاجاتی مشهوری هست حاجاتی مشهوری من کلی کمان و دیگلی که فرمویانا ناقشیان هست و ناقشتان شفا عجب خواهی بخاطر آزمودگو سری عضیدهایی که نفوشیانه و شپای نفوشکان، در مسولمان که نفوش حالک، عضیدهایی که و کسیلیکانه نبند، خواهی بخاطر آزمودگ و آزادی دلانیکان، در دل مسولمان که نفوش حالک، عضیدهایی که فرمیانه جوان، خواهی گلمنام تعلیمیان فراتکار، خواهی بخاطر آزمودگ و آزادی تعلف، در مسولمان که نفوش حالک عضیدهایی که بخاطر كثيرا مشكل خانواديا مشكلات الحكة ومع ذلك مشكل ماضيا انهز طيب خاطر عز مرزيز برفق جبري مشكل سوال مسلمان كان جل مسلمان كان مش حالك كريم السجار يا جميل الشيم، نبي البرايا، يا شفيع الأمم إمام رسلي شواوي التبيل أمين خدا مهبط جبريل درود ملک بر روان صباد، بر اصفاق و بر فیروان صباد نقستین، ابو بکر، پیر و مرید عمد پنج بر پیچ دیو مرید خردمند عثمان شبزنددار چهارم علی شای بلد سوار خدایت سنا رفت و تبجیل کرد زمین روس قدرت جبریل کرد بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق و آدم هنوز آبو گل چمت حد کند سعدی نتمام عليك السلاة النبي والسلام أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوه ويشهد وضم الهو اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد ما أكلو ما لمحمد الجمال محمد فالنباش بإغتدار محمد حضر فلک را کمار و منزلتی نید در نظر خضر با کمار محمد همچو زمین خواهد آسمان که بیوستد تا بزن امتبا نعال محمد سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس استقال محمد صلی الله علیه و نا کجیتا و حتا حتایا نور محمد چرای دنیایا عزیزکان خوي جرّى لزورئ الشرحة لزورئ ألم نشرحها ليك إلى آياتها خطاب في غمرة خوي بسجيل أولين وأخرين بجوريت وامخلوقاتي سل الله عليه وسلم أفلمن ورثنا لك ذكرك أي في غمرةكم أي نبيكم أي فرش هذاكم ناوس من بذو كذو وعديت هرو دجارك ناوس محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بذو كذو لبعض لصفات لا هيغم بس إنه صلى الله عليه وسلم عليه حكم الله إلهك <سؤال> خالقك ربك راضك فمن يساجدك عتاكير بعيدك تجد عتاكير بنو حجتك عتاكير أي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الله فالمي أي هيغم بري عصر زمان أي نبيك محبوب الله كدولة وانبياي كتبة عتاكم كباحث هيغم بري عتام نفذه لو أنا لك ذكرك الله أفل نا سبذ كده أ محمد الغشظةض عليه زلم كإمامجاجد أفلمونن لا كم إلا ذكر ف معي زات الله فرموا برسول الله صلى الله عليه وسلم أي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هروقنا و الله إيجن نا محمد الرسول الله لفعلنا ب الله وحد إيجن أشهد أن لا إله إلا الله لك نا يا إيجن أشهد أن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم إمام خطاد أفلون رفع الله ذكرك في الدنيا رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وال فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتاد أفرمون خواج يقولنا ومحمد رسول الله بره يسأو لا دنيا ولا رجعة مثها هر خطيبك خطبة أقني هر مؤذنيك بان ألاه هر نويج أقني كنويج أقني لا تشاهد كيا أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأجل خطيب أر هذا نويج لا إله إلا الله وحي جيم فيه تقام الله جيم فيه كمحمد رسالة الله نيج محمد رسول الله الله ليقبل منك هل واك اجلتي لا إله إلا الله أما عيسى و پیغمبر خوا قبول نوي عيسى و پیغمبر خوا قبول نوي ابراهيمي و انسان ميا لجادك بيجي إبراهيم أيضا بالخوات دينم لحالك الله فر من إبراهيم أيضا بالخوات أمينية ذكرت إيش محمد فر التالى الله نزعني ماذا مكذين إسلامي تجيه أو إنسانة خوادع رب عنوان مسلمان حتى من هناك ما طالب إلى محمد أنا عزكم علي زمان وقت الله جرقنا وكذب رزقته كنا محمد الرسول الله الله صلى الله عليه وسلم القرآن وعدى الله الله جرقنا ويبذّر كاتوه كذى محمد الرسول صلى كناك جئت وهتا هتايا نور محمد صلى الله عليه وسلم شرائه يا نيايا كان مطلب أول كبيج من خمتانا وقت السيد أولين آخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كي مكرم دل فناب الله آواليا كي دليا كي لما مكرمات لم تكن وقت وحدة دينك تجدي مباركتها ولا مدينة لمدينة كثيرا كحينة للفيغان بجماعة منافق لمنافقين خراطير جماعة هن يهودي كبشدة متنافر للفيغان باد كبشاهد القرآن لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا خواجوا لف مندش من ترين دشمني مسلمين يهوديا ومشريين حتى لو قبیعه فکاه و او بو اما ما الله یهودی ستبا المشركين جوش من ترين جوش من المسلمانيين جوش من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين لجيك أفكن عرضوا علي عليكم الأنامل لغيديانا لكينيانا حبقا عن مستكان خيانا يهوديين لمدينة خراريا القردية خينيانا السيدي أولين وآخرين أيجي الأشياء في غنبري آخي سلمان لبني إسماعيل ناتاي لبني إسحاق بهاتاي لبني إسرائيل باتاي لليهوديين أشياء في أخذ زمن باتا وبوشام محمد عليه الزعاء في غملي أكاد قريبا النور محمد خاموش كان نازلا الله إلى ذكرى أمنه وبرزوا وكاته سر دوري كيان عالم كيان حبل كيان دانش من ذكيان كجاوريت واو يهودي من نبو ناوي عبد الله ابن سلامة أما شدش من في غمبرة كيف يلف عقمة الأرض؟ جرّي نا محمد رسول الله عمشة فنا الله لا صحيح بخارية هاتيا. كيف سؤال آماد أكاد كأمس سؤالة هيك كسي جواب نازالة مجد واقعا كيغنبالوه كيف خمد تيغنبال الله عبد الله عبد الله عبدالله السلام سدار يهودياً حر يهودياً دانش من يهودياً كحديث كبريجن لخمدنا حديث سحر مقالية فأتاه يسأله عن أشياء فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي محمد هاتهم اللاس ها کنگو همه أمس سؤال ثانية فردم أمس سؤال ثانية حيغم بلعت عن الدواعي بتوعه كذك واتك الله إثباتي بوعي عبد الله ابن السلام جوليه يهوديال توراتي حفزو إنجيلي حفزو أحد عتيق و أحد جديد كشت حفزو أجيب من أمس سؤال ثالث فردم أما ثانية حيغم بلق و إثباتك وحياه جوا أمس سؤال أذاني سئ سؤالك أول أشرات الساعة أولينش على قيامة الشكر دومي أول تعامن يقوله أهل الجنة أول وقالين خذاك أهل فهشة أخوان شكاك استيوميني ما بعد الولد ينبعوا إلى أبيه او أمه وكمنان وقت بعض وقت الوقت دائقي دائتي شهرين واسدائتي وبعض وقت الوقت باوتي شهرين واسدائتي فإيغمبر صلى الله عليه وسلم الله رب الكائنات إلا ليك دينا ومحمد رسول الله برزوكاته فنوين أخبرني به جبريل آنفا آيس نترب الله رب الكائناته جبريل أمين بريل وحي هاوس ملائكه مطاعن ثم امين هات بخمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جوا وسئ سؤالك الى خمس غير عزك الذي ترك الله في غير التلوي اولين نشان قيامات اقليك كبد اويتهم مد سوقه غابه ذهب نحشال وتراثك ال امه الراسه فالمويد ومين نشانك والسؤال وافجنا من أولين غزال بهشتي زيادة ابي الحوت جلنا حق اينا بهشتي كان وتراثك كيد انا اشتحق <تصفيق> واتلومين سؤال مرشده هذه واثيه المناعه في شذى دايتي وبعدي وصلت في شذى سربا او شجواوي تداوا غلبى افرازات بدن دايتي اكر شذى دايتي منامه كاويت وقباوشي وغلبى افرازات بدن دايتي اكر شورت مزي منامه دايك ودايتي تعمل لعن روجي شايجي رث تك الجينيتيكا هاك اكر الجين يلي دايتي له رموز و جنی کی باوکه که یه رجینیال کواده کرومزونگر باوکه هد غالبه پیاکه منال ک وقت باوکی کرر اگری عبدالله بن سلام سرگوری یهودیال سرگوریدش منیال محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایجن آشیا محمد نوای تفعلن باره آشیال یهودیال که تجوای تفعلن باره مجبول دزامدانیشه بجی اشحد و آلا ایله الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحانه الله العظيم صدق الله العظيم ورفعنا لك ذكرك أي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الله ناسه يبزه أقل يهودي كان خين يالى محمد الرسول الله الله محمد الرسول الله كشتباني أكاه أفل منعبد الله ابن السلام كي يجيل من يلف يغبره شهادتين كوت ودي يا محمد أي فرسالي الله بني رشون يهودي كان بابين بل من قومة مسلمان فرساليان بزان من شو قياديكم يا من إنسان عظيم من بيت واديم نحن نوانين بلا جهلنا في اتباعك لعلم لدانش تسليم بوام المقاول وقت يهج كان جمكر في محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ان السلام لف في يدك فيك كيف هيغبر الله عليه وسلم اي رجل فيكم عبد الله ابن سلام ايه يمكن كان حدش من خيني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام <سؤال> اي عبد الله بن سلام بتشون تياك لنا وفتانا وتيان خيرنا وابن خيرنا افضلنا وابن افضلنا عبد الله بن سلام مانا قول مانا قول مانا عالم مانا دانشمند كمانا فالموه كمانا. دانش دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهو مواركنا تانينا وفيد ميسيس فالموه السعدي نقار منك في مكتب نرفت خطنا بغمز مسألة آموز صد مدرس شد والله وبالله نصد مدرس بلك من يادها من ياد, ياد على نام دانشمن أشيء لبردم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لموه هذا القرآنك والسنتك يوم دوزان دانش افتخار بجن لا مده إلا الله محمد الرسول الله وقت يهودي كان وتيان عبد الله بن السلام جولمانا علامامانا فالوئة خبيثا في البن عبد الله بن السلام دانش من يهودي بوث شاقر بمحمد نخل وارش ايج وثيان الله منه خواف نائبا شون عبد الله بن السلام قوتو أخرتي فنرى الله بقصي أوان شوق عبد الله بن سلام ايها المسلمان ذرا كده وهلمت يا نعمى ذرو الله بن سلام كلف اشتدك وتوفيقك ديره درو تحت درو لبل شاو يه بخانه واتي اشهد ان لا اله الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحانه الله العظيم جرك تبينا شركا ولأ الله فلن رفعنا لك ذكرك مستطار وعدك إذا انتافحك جربني لتنميلة إن سبق من كتاب معجزة را فذا بيشكا كن رازق قرآن راحا فذا تاقيامة باقي الشاري أذن السفر أن مصطفى أو يهودي لا بد بحجة بديع وذكرنا عبد الله بن سلم خلا تقولاتا مشانولي وها في هذا وجود أم في غمرة نخوين وارا أجل نفسا حديثناك وليس في آخر زمان الله إلى ذكر لبني إسرائيل نبي لبني إسماعيل بين إيمان كبير كأودي نا عبد الله بن سلم في آخره كا شرنا خلاو ترين في يومنا كلاو ينعكس الخيام بديء وفيربي الحق كان فريانيا نش طانق. مسألة بعدي كبيج من الخمتان رسول الله صلى الله عليه وسلم لسال ظهوم الهجرية جميع ابو فرشادي البناو جميع بدر الكبرى لم جمع كاروان كان كهاجريا ولا شامو ظلم ينتو لما كان موسى من كان يا مستدرك بين مسلمان كان ولا بين كافر كان وقت جنگ في شات فالكافر نفر لما حاضرين لما كاو حركه ينتيديا بين تحت غبر الشرق كان 3000 نفر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قرانا اخوائنا ورا بود الاراميه صحابه ام ضيفا فهم فرمي 6000 فرشتان ير بو هزار نفر امروا الشيء ذاك كيف لك وسبت كان بو 5000 فلس تنبو على المو فمكي تن ديكيه دره قسم ريشته سي او سكن جني بدرا تسة نفر هزال نفر لك أفريل شكس أغن حبتا ينبق أبو جهل وقوالي ابن مغيروكي وكيف بدلك واصل أول حبتا يشيان أثير أوي لم حبتا نفرا جوانس ينهاتيا ناوباوكي عمير ابن وهبا عمير قيني لبيغنبر عمير حزكانا ومحمد خاموش وكناب الله عمير حزكا دين الإسلام شكس فاس حانون الله دسكور الله فالمان الله فالموني رفعنا لك ذكرك ناو محمد خنبزم كريسون ناو الزانير ناو الزانير لدول بيت الله داني شنو لتكسفوان ابن عمياخ سيئك عميل كفركي أسير في أغنبال المدينة ويقول اه خزاج لوام آه قول <تصفيق> مبواي بمتى يجينا على كم بخيل يعني من كذا فشوان أبو مديناء بموت محمدات من مولك رأسي لك الوقت كان كلت كر عذبك وحد محمد فشتي هالكذا شمشير كم أكلت زكية فنادى الله محمد من محمد لمين لبين أبى لي تشك مال إسلام من أفشى وحد الصفوان لأمة ينقص يجنا وتي آدي من خرج ألم من على كانوا بخيل كم خلا إذا كانت ألمه لا يدش كأمس فقط قموا زانين بروبو مدينة بها نهانة السو بيجا محمد قرقم أسيرتا وقت ثانيا خطان لأتاحك خرارتا نجير شمشير كذب محمد أو بيكو جفنا بأ الله وتي ديباشا فكت مني قايني كأمسا هيش كنزان فقط قموا فزان خانوا دكان إشمان نزان نازاني الله خالق آثمان ذويه وشيب محمد الرسول الله هذا صلى الله عليه وسلم أفنون عمير حركة كابر ومدينة بل واجئت مدينة جبرائيل لسلام الله خبر يبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كدنا فله دار بيت الله ذثبيك يعني في إسماعيل اسماعيل كيان وتي اه اذا كان بذل يا توخان ودان بخي وبكريا او يا كتفوان وتي من امك حسب وكان بشو بيجي محمد ابن ور ترك موخذ كم جانا قال بالي في كجا وقت عمي اتش عمر اللي خطاف تشاي فيك في امك بالمشفى اي وانا حمدت يا نبي صلى الله عليه وسلم لحالك شي شيرك هذا ذاتي وحالك أيضاً يعمل تغضر صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا عمير عمير مشهاتي وماي يا بطي اي محمد خرا كم اسيلته حاتين نبور ترى كم وقتك كم فرمي السدا راس بيج بنان بواتي وتي محمد خرا كم اسيلته فرمي امشي مشي رجا قال دسو وتي تخبح الله تخبحه الله من سيف امشي مشي رجا خلوتني مشمشيره هل اغنى مني شيء يا كالب ومن كذا فيغبل صد الله ترمي جاري الدم شيء وماي دمر خبر السيف تولى دور بيت الله لا تكسب وان ابن اميه مجدان نيشتي مجسفواني والكاشكي بوا مجنست الكاشكي واخذ كاني بدايه او خاله وادمي بخوف في دارك بوا بموسى محمد وملك رقم وكم كان جادق عند ام دام محمد بن فشتى او يوشكي من القردكانت لما صف عمير بسش لو ابيته شمشريك يا الله لم قالوا فيقبلوا جزام دا اديشي شيء اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن بل فالمي بيتر القرآن فيريكم فيها محمد بكجي الله نا محمدي بلوك سك محمد بلوك لسكتة نس محمد أبو الخوركاد أبلون فالمي القرآن فيريكم بروك قرأتيا كبيرا فيبا ثيبا قراكشي كان شن أدوانا مشربون بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأحد عمير أكبر تقوم دي أبو سفوان جد شو واخب الكشت محمد وقال من شون محمد أبزم من شاقر محمد الرسول الله من ظلام حرق بقلوش محمد الرسول الله أولداه ضلتوا أي سفوان أجم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله دوالي أخواته في اقتفوان جدا حجن فردير متواجبه لصال هشتم هجريا لفتس مكا وشات خمتها يا غنبار وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله خالد الوليد سيف الله المسلول كثيك وابا شدتك محمد الرسول الله مبارد ذيك البياء كثيك والجميع حدى سوالا للنام كافتك نهاوي لفشتي جبل الغماتو هاتو دايدا السحابة حفثان فان السحابة شهيد كرياء سورة مباركة فيغمبر صلى الله عليه وسلم جثم مباركة فيغمبر كمت عزية وآذار جلس ينار محمد رسول الله خاموش كار. أما صلي حفظ مهجري لا دواج من يحفظ لا دواج من يحفظ ديار حتى خمسة هذا صلى الله عليه وسلم شمشير كدانيا وديار رسول الله صلى الله عليه وسلم قلكم نا وتخاموش كم قلكم تكثب الخرد كم قلكم سحابات لبينكم ولاكمو بمشمشير ماو كبار هذا المقابل توسيع حاتين قوم الشايزات حاتين قوم المغولان بحلقة الموشد تسير السحابة. خالد شمشير ابن بر عليه الإسلام بر عليه كلمة توحيد فيغمبر فالوحي سن الله تبخيري أي خالد شمشيرك أي وتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عن خالد ابن وليد شر شادة يلي إذا أخذها فيغمبر الموي خالد صيف الله بمسلولة شمشيري الله وختي وقت غدوة من كفي شهاد أم جناعة ثلية أم جن جني ده هذا أبيت هذا نفله وميل جمعونه وهو جست هذا نخلص حبيبها غبر في مشهد الله عليه وسلم فرمانده أننا كمان أوي عبد الله ابن رواحة أجر عبد الله ابن رواح نما جعفرنا أبي تارب أوي تفرمندا أبي تارب نما مخوآخ بني داوود صلى الله عليه وسلم ليشون جعفره أشيء زيد ابن حارثة ويتفرمندا ليشون أوى أشي خالد ابن وليد وقت الجم فيشان فالكاتري هاتين شيئا وفي امشنا فلما جت نعمه الله وسنه الله فلمون عبد الله ابن رواح الشهيد هو فالجم الإسلام ذرياة جعمل تيارو وحد دايا لدى ثغاسي قلتانيا بدى ثشفيه فالجم الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله برزا وكذا دايا لدى ثشفيه قلتانيا دايا دا لقيدني قلتانيا جبريل خبرها ولبو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأواء عبد الله بن رواح شهيد بو. جعمل بن أبي تالي شهيد زين بن حارس بارك مسامك فيغبر فلقه في جياني قاله خلي زين اذكرك يا محمد صلى الله عليه وسلم زي الاصل في ترخانده بينبلو ضي يقوا حلان من كل تبني زي الشهيد بو أمره تركم الإسلام خديادس زيادس خالد بن وليد سيف الله المسلول تفلون خالد سفاي الإسلام كده دوله سو ترفني داخلجا خد اي جن من داخلجا فالويه وظرنا دا تش لو له بينا كروميه كان وامنان اليوم هذا النفس ما بها حياه اگر وانه انش من قبل عام اولين زريده سفاي الاسلام اجي وعطي أمكا يكف رمي كان دنيا سدوه شميل دوا فيغبر فانوه صلى الله عليه وسلم لبان من بركة وخليبه خطفي أخوان فانوه عبد الله من رواح من لدسته أي صحابة جعفر تنيار كديم لبعجده بارقريتو دستيام قسان أويش من لدسته زيد بن حارسة حب رسول الله يجل محمود رسول الله فانوه أويش من لدسته وللترشم الإسلام كابتدستها لواني كابتدستيك الله المسؤول كخالد بن وليدة. فأمر فالوالدقال كاركي في الاستفاة الإسلامي نجاة داخل شخداماتي شخداماتي بإسلام إراداتي عزيزة كان رفعنا لك ذكرة إيمان منا في يا الله تراثكي صادقي والتعيني سريك في الصداقة الخاصة تناو محمد الرسول الله بدلوك يسو وقدي فوق سورك يسمولك كشتما النبو لا كان داو دعوة ثيابه م مكة مكرم أبو الحجاز أبو عربستان كلامه رجع من بروم كليةك أحد ما ندهن هذا شو أسس الله مبشر شفانو أما تيت دوليا بكي القرآن كم بطلوا كتوه فوليش لو على أبو ياسين وقت تيت المكا بيس آياء سي آياء مليك فنجاء آياء لتولان مختلفة جنيسات يا أنا اكياري أجي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت جنازة فرعون دوائد سيء هذا السال لم يتروا أول فرنسا مريد مكاي وفلان وفلان, وفلان, وفلان تحتاجك مريد مكاي يجيبوا أول رائع مداني مانا جنازة فرعون ريكروز لنا وآوة كما أسو داني لداني شم أجي على ذمك بل منتهي محمد رسول الله مستزنيا لقرآنك يا عتيال سوري نساء عائد نوادو وقت أما أجنبي أجي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لإيمان من هذا الله حرمه رفعنا لك ذكرك أي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمنا وتمدردك يسوع كان زريف إنسان وقت أجنبي لك شورى مختلفة لا إنجلترا إيمان ما نهاية يا عمار مسيحيين لروسيا كومونيسا لمأذن كانوا لو جئ لوابا الله أكبر الله أكبر من ذو أبيته وعد تسابير الإنترنت هذه إمثال من ميججا للروسيا كومونيسا كحينيا لإسلام بانجا وكانت تربوها أو نجح إعداد أنه يخلق إنسان لا يوجد الإسلامية تحجبك أو نجح إنسان تحجبك شي مسلمان يلي لم يوجد تقوير عظيميا بس هي كشبيج أمانا قالت يا إما الله من بربخ ومن قبوله ومحمد من بأستاذ بأبيغنبر بنبي بمرشد بقائد بفرس بقاتل سالة فمن قبول مانا خوايا بخاتل عزمت خوايا بخاتل جلال خوايا بخاتل فرآن عظيم خوايا بخاتل أتماه فتناك خوايا بخاتل صفات عريات ها أول حزواء حياة من هل أم إزة تدا في من أم جوهة تدا في من أم إبتخاذ تدافئ من كشاكد سيغنبر من صلى الله عليه وسلم خوايا توفيق من با وقت إزرائيل هناك مقبل روح من با افتخال الأعماق اللوبيجين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خوايا آر حوضك وصلفه رملك من خوايا شفاعتي إذا قيامتك قسمت من خوايا جمال مبارك إذا خوا بيت إنشاء من كتشنع مد قوليك مسلمان أم إفتخارب نسيب بويت ليك إذا شو ولا ليك إذا وقت لا جمال مبارك محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دخول ملاقاتك خوي يقوله أنت وفخ عظيم بنتي في لك منك خواب حسر عزمتي لفهم والواقع في هذا القدر من بعده الصلح سلعة وتفاوى أشياء القدر من بعده خوي يقوله لك إناء لبغض لشحناء عداوة مسلمان كانت جاب في الرجيل نام مسلمان كان حاتدروا بقوة برائتي لبين شيعة وسنية لبين أفكار عزمتي شلح و آشتی بو تو اون بنا مرد تو اون انسانو بدن کرده ختیار ایجاد کردو تو اون سومن کند و تو حتی کافر کند اسلام و تقویت اسلام جلالی الله علیه وسلم اگر شک استیان و نشیان من سریس ولی دریاء آسمانی کاتو دست نمی خواه صوت رب العالمين تكفي رحمة عنا حتى أن صراخنا سيرد خير بذيبته حيوانا ذا خير بذيبته من أنواع الكائنات